وعلى الرمال دماؤهم مسكوبة يا قوم أين الصارم المسلول هذه هدى تجد الردى مد اليدى وعلى الوجوه ترى الدماء تسيل وعلى الوجوه ترد ما أتسه <تصفيق> نادت أباها لم يجب نادت هداها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 قتلوه هذي دائما أحقاده الموت يهدى والرصاص رسول وقعت هدى فوق الرمال حزينه ملهوفة لم تدر كيف تقول لم تدر كيف تقول ماذا ترى يا قوم نفعل مع أولي سفك الدماء ودابهم تقتيل أترى سنسكت عن فضائع غدرهم وبكل شبر ماتم وعويل وبكل شبر ماتم وعويل على رؤوسنا تيجان من العار وفي أيدينا اسياف من خشب وخلف الأسوار عيون كحلها غبار الهوان وفي دواخلنا ضمائر مستهترة وعلى احسن الأحوال مسترة سيكتب التاريخ كيف تخونه همم الرجال ما عاد يجدي ان نذكر ماضيا ذهب ولو كان من ذهب ما عاد يجدي ان نقول باننا اهل المروءه والنسب ما دام يجبرنا الهوان ان نراقب عن كثب عذرا يا هدى يا غاليه إنا لنخجل والله من أغصان الزيتون وزبد البحر وزمجرة الغيوم أجزم أنها كانت أكثر منا خوفا عليك وإشفاقا وحضورا عذرا عذرا هدى يا غالية